لحظات حبست الأنفاس خفقت لها القلوب وتدافعت فيها المشار واستعاد فيها الكل شريط الذكريات لذلك الأب الحنون الذي رحل عن هذه الدنيا وودعنا فاجعة عجزت أمامها الكلمات وأيام مرت شعرت بألمها وقسوتها رحمك الله يا أبي وأسكن كفسي حجنتي. على يا لا والبكاء رجعت يا <تصفيق> نبكي الموت ما به رجعي لكن يا العبره جفا تدمعي لا ولدك يرجعك يا امي ابكي لا شك درب الموت ما به رجعي لا وديع يا ابويا لو سال يبقي لا تبكي وعمع طول اسبوعي الله يبيحك gelme hal pari yirhamk rabbi fi aziz fi bahali الله يبيحك كل ما حل طريق ويرحمك ربي في نهارين رعين الله يبيحك كل ما حل طريق ويرحمك ربي في نهارين لا يا أبو عزيز تخذني يا العمراء جفاة لا والبكاة أجريك يا أبو العزيز لا شك درب الموت ما بار جوعي تخذني يا العمراء اهدني يا العذراء ساك في الجنة تكطف بيدي أثمارها الأمور من كل نوعي عسل عوض من بعد ضيبات لياليك في واحد لا عهن داهر لعي تعزي لا شد ضرب تخنقني يا العذراء جفت, جفت دموعي لو البكاء يرجع يا أبو نبكي بگني ألعب <تصفيق> يا العبره جفاد دمعي بگني يا العبره جفاد يا ابوي يا